بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن على علم ربنا قرؤا انا اخجلكم ان كان عاملين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن على من يذكر انا فذكر انا علم من هو الشمس والقمر يبح Nu är